قَال سُبْحَانَ الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعلمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتنقى القرآن لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبص لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنهورك ل ل وَمَن حَوولهَا وَسُبَخَلَ الضَّ رَبِّ العادَمين يَمْ سَائِأَنَ الضَّ العزيدُ الحَكين وَأَن كِصَاق فَلََّ رآلَ تََسسكََّ ل جَُّ مُذَدم وَلَمْ يُعَِبَ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لبي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وَآتِ فِي يَدِكَ فِيهِ دَيْبَكَ تَخْرُجُ بَيْضًا وَغَيْرُ سُوءٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعُونَ وَقَوْمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بنا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوان فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَلَ قَدكَنَا ذَ دَ وَسُلَمَ نَ إِلمَا وَقَا الْحَْدُ لللَّ فَقّْلَ لَا عَلَ َكثيرٍِ مِن عباده المؤمنين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 الطير فهم يوزعون حتى إذا أثوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فترسم ضاحكا منه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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى المدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فَمَا كَانَ قَوْلُ رُبَعِ عِيدٍ فَقَالَ أَحَقُّ بِمَا لَمْ تُصَدِّقْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كل شيء ارْسُلُ نَاقَةً وَجَدْتَهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يهتدون. ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدقة إن كنت من الكاذبين إذ هب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم طرهم ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إِنَّهُ بِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قالوا نحن هلو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فنظر لماذا تأمرين قال الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُونَهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَب groundهُمْ وَكَذَلِكَ يَقْعُدُونَ وَإِنْ يُرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ رَسُولٌ بِهَدِيَّةٍ فَنَعْظِمُ لَهَا مِن يَرْجُو قُرَيْناَ نَقَالَ أَكُلُ مِن دُونِهِ بِمَا عَلَّمَناَ آتَانِيَ اللهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ يُرْجَعُ إِلَيْهِ مَثَلًا نَبِيًّا مَأْمَنٌ بِجُنُودٍ لَا خِبَلاً لَهُمْ بِعَوَلٍ قوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتز إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من لربي ليبلؤني لي أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ولي من كريم قال نكروا لنا تهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت صين أنا كذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكن وصدها ما كانت تعبد من دون الله إما كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصبح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساطيها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 قَدْ أَرْسَلْمَا إِلَى كَمُودَ أَفَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَفْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْدِرُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالَ اطْطَيَّرُنَا بِكَ وَبِمَ قال خائركم عند الضعي بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة فسعة رب يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لا نبيتا ان في واهله ثم لنقول ان لولن بما شهدنا ماه لك انه واننا لصادقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۚ إِنَّهُ نَادِمٌ وَظُلْمًا اجْمَعِينَ ۚ فَتِلْكَ هِيَ النُّفُوسُ في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه يتأتون الفاخشة وأنتم تبصرون أئن كُلَّا تَرْتُمُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَهَاوَنُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ هُنَالِ ثُمَّ يَتَغَطَّرُونَ فَأَنذَيْنَا أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَذَرْنَاهَا مِنَ الْغَاوِرِينَ فَأَنقَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَذَ وسلام على عباده الذين اصطفى ألا الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماوات النذ خَض إقذكَ فَهجَةٍ مَا كانََ لَكُمْ تُ بِتُ شَدَ غضاب جَعَلَ لَهَا لَنَا أَنَّهُ نُورٌ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهٌ مَّعْظَمٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ له إذذ ولا ييتشكُ الص أَ جان كخلَ في ظلمات البن والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله السماء والأرض أَإِلَهٌ مَّا اللَّهِ قُلْ لَا تُوبُ رَهَانَكُمْ أيان يبعثون بل اتارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآبا مخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقلة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيف منهم ما ينقون ويقومون مما اذى وعد ان كنتم صادقين كل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وان ربك لذو فضل على الناس ولا ثم اكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تفن مصدورهم وما يعلنون وما من ضائدة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقف على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لمدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وله مجبرين وما مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لن دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتهم لأمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يغزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماها كنتم وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطفون ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه وأنها ومدصرا إن في ذلك فخذع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينتق في الصفور فخذع من في السماوات ومن شاء الله وكل ينة المدائرين وترى الجبال تحسبها جادة ويته المر والسحاب صلى الله من جاء من حسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وعن جاء بالسهيئة فكبت وجوههم في النار هل تدزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن بل ذات الذي حرمها وله كل شيء وامرتم ان اكون من المسلمين وان اتلو القران وان اسلو لكم ان يهتدي لنفسي وَمَا ضَلَّ فَكُلُّ دَيْنٍ نَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا